بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل الذي يحسب ان خطمة. وما ادراك ما القرمه وما ادراك ما القرمه وما ادراك ما القرمه نار الله هي تدى وما لا الله القضاء نسيت اطلع على الاستجابه عندها اينهم قصد كي عملهم فذ